بسم <سؤال> الله الرحمن الرحيم اللهم صلى وسلم على سيدنا محمد وعالى اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما قهنا ورزقنا وعلمنا وانفعنا رحمة الرحيم قال عليه السلام ها اتفق الكل على ان الزيادة اذا كانت عبادة منفردة عن العبادة المزيد عليها انه لا يكون نسخل لحكم المزيد عليه الا ما يحكى عن بعض العراقيين من الحنفية ان زياده ان زياده الصلاه السادسه على الصلوات الخمس يكون نسخا هي أنها تخرج الوسطى عن كونها وسطى ويبطل وجوب المحافظه عليها الثابت بقوله تعالى ها لكونها وسطى لا يكون نسخا يكون نسخا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 سا. إذا قد نسخنا الوسطى معنا ما عده واجب على هاتيك هذي قال الله حافظه على الصلوات والصلاة الوسطى. إذا ما عبشي وسطى راحل. فهو سواء إذا خرجت الوسطى عن كونها وسطى معنا ما عبشي لك هالوجوب. <تصفيق> ما عم بشي وسطاء؟ هذا الله قال حافظوا على صلواتي وصلاتي الوسطاء هذا ما عم بشي وسطاء ما عم بشي خمس صلوات بدي ست صلوات ما بشي وسط أيوة ده ما عم لا لا حافظوا على الصلاوات والصلاة الوسطى والجمهور على أنها ليست نسخة لأن الزيادة إنما تبطل كونها وسطى ويبطل الوصفة الوسطى لا يبطلها أي الصلاة الموصوفة بالوسطى كونها تسمى وسطى فإذا نسخناها وجينا بصلاة السادسة ما بلأ التسمية كونها وسطى أما المحافظة على عده باقي في ست صلاوات وشي الوسطى ما بشي. إحنا منا واحدة. سابر. إذا هي ست صلوات ما بشي وصل. ما يصير. وإيش عبأنا قولنا وصل؟ إذا صليت؟ فا ما بشي وصل. إحنا ما بلت تسمية. فرضنا مثلا الله هو أراد به أن نحن نحافظ على صلاة العصر. تمام؟ جاء صلاة زيادة السادسة. هذا ما عدها وسط صلاة العصر لكن المر محافظة عليها والداء عدها باقي الزيادة والصلاة, والصلاة والصلاة الوسطى كان قال حافظوا على الصلاوات والصلاة العصر فنسخ نسخ كلمة عصر ما عد باسمها عصر ولا ما عد باسمها عشان ما بدك عاخر ظن لا جمع رجل المحافظة العادة هنقافظ عليها ايه عادة باقي وجوب المحافظة عاد باقي عليه واجب المحافظة كان باسمها وسطا ولا باسمها كذا للحين يقلبوا اسم واحد كان باسمه زيد ونقول لك اكرم زيد هذا وقلب اسمه عمر يعني فضعت تكرمه اكرمه قلنا باسمه بزيد خائف عام سفتي قلنا الاسم ما يغير اذا باسم ذا عمر وقلت لك اكرم هذا الشخص عدية المسمى عمب والجعزم ويسموها ابو محمد تسمية شرعية بسمها شرعية بالدغة تسمية شرعية ولا لها اي تأثير ما لها تأثير تسمية شرعية تسمية بسم ديك خلالة بسم ديك المنام بسم ديك الوصطاع بسم ديك ظهر بسم ديك حاصر دي عدية ولا اتناب لحين في ايديها الأوقات مثل نعم لا لا هون الى الصحة الحين تقول مثلا يحج المدناء على ما هي عجل حج الشرعي ولا كده أما يكون ذلك يسمح حج ما سماها زكاه وذلك يسمىها زكاه ما يسمىها صلاحة أحد لا يسمى ما يسمى مثلا على الإطلاق لو مثلا قال الحين يقول مثلا حج وجوع الناس الحج فنحن نقول يبنى على الحج الشرعي لا يبنى على الحج الخاسد هذه ولا... الصلاة المنصف في الوسطى يعني أنه لا يبطل حكمها الشرعية الذي هو الوجوب إنه يبطل وصفها في الوسطى وليس حكما شرعيا أما زيادة الشطر أي جزء كزيادة ركعة في الفجر وزيادة التغريب على الجلد وزيادة عشرين جلده على حد القاذف او زيادة الشطر كزيادة وصل إيمان في اعتق رقبه بالإطلاق وزيادة الطهارة على الطواف او رفع مهمومة المخالفة كإيجاب الزكاة في المعلومة بعد نص السائمة فقيل إن الزيادة نسهم في الأولين يعني شاطر ولا ها؟ ولا جزء شاء الله. يعني اذا شاطر. لا الجزء والشرط وهذا مذهب الحنفية يعني إذا زيد على العباده جزء ولا زيد الشرط فعندنا نقدر نسخر العباده الاول. يا زيد مع شاي ها؟ ها؟ لا قالوا قلنا نسخ هذه. هي تجي هي بناء على جه هم على ال الإجزاء. هل الإجزاء حكم شرعي، وقَتَكَدَمْ في أول الكتاب. هالإجزاء والصحة حكم شرعيًا لا من بنى على أن الإجزاء هو حكم شرعي ما يقول به نسخ، ومن بنى على أن الإجزاء ما هي أحكام شرعي بل أحكام عقلية فما باني على نسخ. ما بيغير. الإجزاء يعني ما هو حكم هو حكم عقلي ما حكم شرعي. الإجزاء. حكم عقلي. لا, فتحكي لا،, فتحكي لا،, فتحكي لا، فتحكي ما دارة دارة لا قال لا ما قال ما احلى بحاجه يقول ما احلى بحاجه يجي يقول لنا هو مجزي لك دلّ لا يقول لنا هي صحيح انا اذا ما قال ان الشرعي المعرفة ان الشر معنا, معنا إنها متوقف على الشرع هذا اذا قلنا ان الشرع يعني متوقف هذا على اذا هو عقريب معنا ما هو متوقف عليه يقول لك إذا, اذا ما هو, هو متوقف هي جم شروط تقطع مين هاي قاعده صار معنا كده ما انت ما أنت بحاجة شيء يجي الشرع يقول لك هي صحيحه ولا هي مزيله أسا وقيل إنها نسخة في ثالث وأعرف من زيادة لا إنها. لأن يقول لك ما مفهوم. الحين يقول زيادة عشرين ولا كذا ولا قالوا. على حد القاذف ولا على حد دل داخذي يشرب الخمر. لا ما وقال إذا اذا احنا دقائق الله أنه ناس من هنا قالوا أنه ظاهرني غائب يا الله يعني.